melindungi kehidupan ke depan kita dan dipanjangkan umur dalam keadaan sihat wal di akhir usia kita dengan penuh ridha. Nawaina negara Maulid mithl manaw Habibana Ali bin Muhammad al habashi wa mithl manaw ajdaduna wa aslafuna salih mithl manaw Habib Abdul Qadir, Sayyidul Wali Abdul Qadir bin Abdul Rahman Singar, wa Ummi Bustan wa Ummi Mujnah wa Ummi Syekh wa Ummi Nur wa Ummi Fatma, wa akhina Hasan, Husain, Ali, Ahmad, Ali, wa Tana Saud, wa akhina Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Singar. وامن احمد بن عبد الرحمن سيغ وامنا امه جلود بنت عبد الرحمن سيغ وامنا طه بن عبد الرحمن سيغ وعبد الله بن عبد الرحمن سيغ واصولهم وابنهم منتشبي نيل ميماني والى رزيل الحب الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب بن أحنيس بن علو الحبشي الحبيب أحمد بن سكاب بصري وإلى بسن الحبيب هدي من أحمد سكاب الصالح من أحمد سكاب وأصولهم وبرهم متسمين إلي منهمين وإلى روم حزن منهاد وأروفه من سبق وطوان وإلى روم بخي يومر بنية يومر وإلى روم بأندريس وإلى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 wa ila ruuh usulihum wa buruhum tadzbin ila majma'id wa ila anum bahnowat buruhum tadzbin ila wa ila rubbahid riskan wa ila ruuh Muhammad Maharsyan Husnan Rasyidi wa usulihum wa buruhum wa ila ruuh Mahmud Harum wa rubbah Muhammad wa usulihum wa buruhum wa ila arwah wa ila rubbah Mansur Popongan wa ila rubbah Salman wa ila arwah awliya'ika bihadhil balda wa salim bil muslimin 'amma Khususnya dari rumbah Abdul Harun, wa ilah rumbah Muhammad Al Harun, wa ilah rumbah Ali Ma'sum, wa ilah rumah Nabil Khabibah, wau solihm wa furuhm wal Mundasimil ilai majmayn, wa ilah Rusil al wa ilah al Hafib Abu bin Abdullah. بعبد وعسول وفرع والمتسم إلى أجمعين وإلا لسين الحبيب حبيب عمال من تحصى طه من من السلا والحبيب حسن من حسن السلا والحبيب عبد الكريم من حسن الحسن السلا وعسول وفرع متن دسمين إلى أجمعين وإلا أرواح والدينا والريكم أمضن أمضكم أمضي وموات المسلمين إلى الإسلام اليمن الله الله بره وإلا روح وإلا أرواح أمض هذه البلدة وسائر بلدان المسلمين الله وسوس طربختي بعصر بكرم وجميع طربخ طرب الوفرات والمعلى والبقية ووسولهم وفلوهم منتسبين ليلهم اجمعين أن الله تغشوهم برحمة المغفرة يعيد علينا من أصلرهم وأنوارهم وعلمهم ونفحتهم بالدين والدنيا والآخرة خصوصا من الى الروب بكي هجي سهل محبون ووسولهم وفره وإلى الروب وإلى الروب وإلى الروب Bapa Sa'dullah ibn Hamal Mustafa, Abu Suluh, Umar dan Zubair Al Imam, dan kepada orang tua kita, dan orang tua dan orang tua muslimin Rabb, fana bi barkatim, wahdina al khusnah bi hurmatim, wa amidna fi tariqatim, wa muafatin min fitni, يا ربي سلني على محمد يا ربي سلني عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي سلني عليه وسلم <تصفيق> يا ربي صلي على محمد شافي بدر في الكون أشرار يا ربي سلني على محمد يا يا ربي صلِّ على محمد أكرام داعي الدعوة إلى الحق يا ربي صلِّ على محمد أكرام داعي الدعوة إلى الحق يا ربي صلِّ على محمد المصطفى صادق المصداق يا, يا ربي صلِّ على محمد المصطفى صادق المصداق يا ربي صلِّ على محمد على الورام يا, يا ربي صلي على محمد <أه> وحهم الزكا وأسدق يا ربي صل على محمد أفضل لمن بالثقاء تحقى يا ربي صل على محمد أظutil من بالثقاء تحقى يا ربي صل على محمد من بالسفا والوفا تخلى يا ربي صل على محمد من بالسفا والوفا تخلى يا ربي على محمد واجمع بين <متح rotated> الشمل من تفروا يا ربي صل على محمد واجعل من الشد فتقرا يا رب صل على محمد واصلح و ما قد تعوان يا رب صل على محمد واصلح و ما قد تعور يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولا يا رب صل على محمد واوضح من الخير كل ابنا يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى وربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يحشان يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يحشان يا, يحشا. يا ربي صل على محمد ومن بحفل النبي تعتم يا ربي صل على محمد وَمَتَى حَفْل النَّبِيِّ وَصَلَّى يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّم يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللَّهُمَّ صَلِّ وسلم, وَسَلِّمَ وَبَارِكْ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ Thank رجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان <إننا> فتحنا لك فتحا ويغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرًا عزيزًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيمٌ أَن تُمْعِنَتُمْ عَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ فَأُوْقِرْ رَأْيِهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على يا رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان والواتيح برهانه المفسوط بالوجود كرمه وإحسانه خلق الله على المجوع ذمشانه خلق الخلق لحكمه طوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به بأقداره بإسم الله عليه فأرسل إليه مشرف خلقي وجل عبيده رحمه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في, في عوالم شهادة والقيوم صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنه ومع ضل هذا الفضل الذي برز من حضرة العسل سورة كاملة الله ربي إكلم محمود فدع ترى بوجودها كل الوجود ودرز البر العاليم في عال التكريم اللهم وصلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على هو ربنا محباني رهوب الرحيم الله ونصلي وسلم وبارك على, علي الالهه علي علي وعلى وهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى اله جل العنق في عالم الكس الواسع تجل القرق في عالم قدسه الواسع تجني القضاء بانتشار دشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه على القرق الذي لات القصر أفرده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أرض من العالم الإمكان صورة هذا الإمسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في العقول، وما من سلِّم صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمْ إلَّا من سوابقه، قد لله عباده هذا, هذا العجيب، يا لقلب يا لقلب صورة دعاء في اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنال والتشر منه بعالم البطون والذهور ما ملأ الوجود الخلق ينور قد قارك الله من إليه الكريم بشرت لآياته في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين أرهوه رقيم فمن وادي ودي البشارة وتلقاها بقلب سليم فقال هدي إلى سراط المستقيم اللهم أظل وزلق أشهد أن صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رضي الله اللهم صل وسل وبارك عليه وعلى اللهم صل وسل وبارك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة بعrobe باليسان عما تضمنه الجنال من التسديق بها والإذعال تضبط بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنوق على اليقين من سر ذلك الإذعال والتسديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد للعد الصالح في قوله وبعليه والمبلغ عن الله ما أمره بتبلغه لخلقه من فرده ونبله عبد أرسله الله للعالمين بشيراً ونذيراً فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشراً كثيراً فكان في ظلمة الجاهل للمستفسرين سراجاً وكمراً منيراً فما أعظم من ملة تكرم الله بأعلى البشر وما وسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم على الصلوات الصلاوات وأجمعها وأسكن تحيات وأوسعيها على هذا العبد الذي وقام عقل عبودية وبرز فيها في خلق الكمال فقام بعجره بيدي بمواضي الخدمه لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة اليد تسل بها روح المصني عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اردقوا صهوة المجرم قربه فتفيأوا ذلال الشرف في ودي وحبه ما عكر الأكوانا بنشر ذكرهم النسين، اللهم صلِّ وسلِّم، اشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرّحيم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على وليّه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آلِه ما بعد فلما تعلقت يراد الله بالعلم القديم. بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم ففدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فعنقل قد بيضة التسوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوسف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطول فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه فقد قذت الأقدار الأزلية بما قضت وأنهرت من سريان النور معذرا وخصصت به من خصصا فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحاب الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر فنورا حير لكار دهوره وبهر فدعلق الهمة الراكم هذه الحروب بأن فيها في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور محروب فإن كانت الأرسل لا تفيه عشر من عشار عوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواهس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بها ذا نهول المبيل وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شون خير الأنام ولكن الزني لا تلوين ما حفدته من سير أجرب المخلوقين وما أكرمه الله به بمولده من البذل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين لا عد تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج شوق إلى السماع يوصى بها العديمة فلعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا آل النبي الشابع ويتروحان بروح ذلك النعيم يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم الضعف يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا قَدْ آنَ لِلْقَلَمِ أَنْ يَخُطَّ مَا حَرَكَتْ فِيهِ الأَنَامُ مِمَّا اسْتَفَادَهُ الفَهْمُ مِنْ شَفَاتِهَا ذَا الْعَبْدِ الْمَحْبُوبِ الْكَامِلِ وَالشَّمَائِلِ الَّتِي يُحْسَنُ الشَّمَائِلُ وَهُنَا حَسُنَ أَنْ نُثْبِتَ مَا بَلَغَ إِلَيْنَا فِي شَأْنِ هَذَا الْحَبِيبِ مِنْ أَخْبَارٍ وَآثَارِ يتشرف بكتابته القلم والقرص وتتنزه في حدايكته الأسماء والأبطال وقد بلغان في الأحاديث المشهورة. أن أول شيء خلقه الله هو النور المودأ في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برس في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقعد وقد أخرج عبد الرزاك بسنده أنجابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لأبي وأمي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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اخدصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبتول من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم الكديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة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 وقرب والقدر زي الى عالم الشهاده لتنبسط على أهل هذا العالم فيضط ضفله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم الله, الله عليه ظهر الدين المؤيل لغلب سيراتها غزرات صلى الله عليه والعيون متجاوفه الى بروز متجاوفه الى انتقاد جواهره كنوزه وكل دابه في قرشت تتاقت في بياع غيمار بولين كان بكما النبشار صلى الله عليه وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتد بعمري بغلام من بركاته وسعادة هذا الإمام. ولام تزل العظوة السمع وهذه مضض من قتل بعذر الفرح بملاقته أجر البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور. بعد أن أكله في البطور والطور صلى الله عليه وسلم في الوجر بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير ما مائلة التشريف والتعظيم ببروز هذا البجاء العظيم واللهم صلي وسلم على الصلاة والسلام والنبينا محمد الرحيم اللهم صل الله وسلم وبارك عليه وعلى اللهم الله. صل وسلم وبارك عليه وعلى اله على وحين قربا وان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيم وعلى أهل الوجود تثيج وعلى سنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفتنا هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فارغا فارغا نور صلى الله عليه الحق حكمه على من عظم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطعه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء المولود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي ركتب الله على هذوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الجمال من النور على العمود وبرز الحامد المحمود قد جلال الله بالتاديه واسجد صلى الله على محمد صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على يا علي سلام عليك يا رسول <تصفيق> سلام عليك اهلا انكم يا سلام عليك يا رسول الله عليك يا علي سلام عليك يا إلهي مرحب الجلد مرحبا الجلد وبلغ كل مقصر مرحباً مرحباً يا نور الأيدي مرحباً مرحباً, مرحباً جزال حسيني يا نبي سلام Rashta Allah Rabbil fal billa dhono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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله اطلبك يا رب السماء افتح لنا الباب عافنا واعف عنا واهدنا سبل يا الله أطلبك يا رب السماء افتح لنا الباب عافنا واعف عنا واهدنا سبل الأحباب ربي واذهب بفضلك ريب من كان مرتاب واصلح القسد والمامول يا رب الأربار واعطنا ما طلبنا منك يا خير وهاب واكد حاجاتنا فاتنا على الباب طلاب واعطنا ما طلبنا منك يا خير وهاب واغذي حاجاتنا فألنا على الباب تلاح يالله انذر إلينا وارحم الكهل والشاب واغننا واشفنا يا رب من كل الأرصاب يالله انذر إلينا وارحم الكهل والشاب وابننا واشفنا يا ربي من كل الأوصال واسقنا كاس حبك من حمن حضر مننا أو غاب ربي وابتح علينا فاتحوا تهد أكتاب واعتنا مثلهم فإنا وقفنا بالأعتاب نرتجي منك نفقه يا من الفضل هدى يا الله إنا رمينا بالقواطع والأسباب والتجينا إلى فضلك وراجيك ما خام واعتنا السهل واسمح للحوائج والآراء واغفر الذنب وامح العيب واصلح القلوب واعط نسول واسمح للحوائج والارقاب واغفر الذنب وامح العيب واصلح القلوب ربي دا شهر فيه الخير والجود ينساب والمدد فيه وافر لا اسم حسين حسان والشياطين قلت والبلا فيه منجاب يلا اجعل لنا وافر حظ من سهم الاحنام وافتح الباب وادخلنا مع خير الأحزاب سحق طال النبي المرسال وآله والاصحاب والعباد الذين استمعوا والعباد الذين يستمعون في العادة يا الله يا الله يا رسول الله ألا أري لنا؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in, wa ashhadu na anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa, wa rasuluh al-mab'u surahmatan lil al 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin An-Nabi al-Ummi al-Habib al-Ali al-Qadir al-Azim al-Jah Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Amma ba'ad Sadatuna al-Qurama para habaib para ulama khususnya Shaykhina al-Habib, Shaykh Abdul Qadir Asgaf Dan seluruh keluarga besar beliau Atalallahu umrahum fi sihatin wa afiah wa nafa'anallahu bihim fid daruh ini amin terlebih kepada panjengan ibun Romo Kiai Haji Abdul Razak Sofari yang alhamdulillah malam ini hadir bersama kita sekalian para hadirin wal hadirat rahimakumullah sudah menjadi sifat dasar manusia bahawa Setiap orang yang menerima nikmat tentu terpikir di dalam hatinya ingin tahu dari mana nikmat ini berasal. Kita contohkan sederhana, kita pulang sampai di rumah kita buka pintu tahu-tahu di meja makan kita sudah tersedia makanan yang banyak yang mewah-mewah yang boleh dikatakan jarang ditemukan di rumah kita komplit kalau kita menemukan hal tersebut apakah lantas kita terpikir untuk memakannya tentu itu sudah syahwah dan syariah apalagi kaitannya bahwa itu adalah nikmat yang kalau kita makan, kalau kita gunakan, tentu akan kita arahkan untuk bersyukur kepada yang memberikannya. Setelah kita melihat yang terpikir, yang menjadi fitrah bagi pemikiran manusia adalah dari mana ini berasal. Netpun kepikir saking pundi, tentu batin ini akan terpikir. Sinten segarinya. Setelah kita tanya ke sana kemari, mungkin dari salah satu keluarga kita, kita tanya, saking pun di niki panganan kok takah netep. Lalu ketika kita mendapatkan jawaban, oh itu dari si A, oh itu dari si B, baru mana kita Niki lego. Setelah itu dan seterusnya dan seterusnya pemikirannya sama. Kalau untuk makanan saja terpikir dari mana? Tentu sebenarnya batin kita tanya. Urip kula njenengan niki saking sinten? Kita niki wujud nang alam dunya niku saking sinten? Karena apa? Karena tentu kita ingin tahu siapa yang memberikan kehidupan ini untuk sekedar berterima kasih. Kepada yang memberikan kenikmatan kita Terlebih yang mewujudkan kita Sebagai manusia Karena nikmat wujud itu Tidak ada bandingannya Kenapa tidak ada bandingannya Karena Kita diwujudkan Allah Dicitakan Allah Ini menjadi dasar bagi seluruh nikmat Yang mungkin akan ada untuk kita Kita tidak mungkin Masuk ke surga kalau tidak pernah Diwujudkan di alam dunia ini lah intine yang pengen kula turake setelah kita sebagai manusia merasa pengen tahu siapa atau yang mewujudkan kita dan alhamdulillah kita telah pernah meyakini dan seterusnya meyakini dari lesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau sampaikan baik itu Al-Qur'an ataupun dawuh-dawuh beliau sendiri beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'a ah. bahwasanya Allah lah yang mengeluarkan kalian sekalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dan Alhamdulillah kita percaya hal itu Lalu di batin kita telah menemukan Oh berarti Allah yang menciptakan kita Sesungguhnya sampai disitulah Betapa Rasulullah itu berjasa besar kepada kita sekalian Dimana beliau dunungno arah kurib Siapa yang menciptakan kita Mau kemanakah kita ini diciptakan, diarahkan kemana, bagaimana nasib kita seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, karena Rasulullah lah kita tahu hal itu. Akan tetapi mungkin sedikit, sering mungkin, yang mana pulau jenengan di hati kita sekalian, Karena memang, karena sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, kita ingin terima kasih. Kadang di badan kita ingin ketemu sama Allah. Aku pengen ketemu, taruh kusti Allah. Aku pengen ngomong martun-wun langsung, ngarang kusti Allah. Akan tetapi itu tidak mungkin kalau masih di dunia ini. Al-Habim Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habashi dalam kunusus sahagatil abadiyah, beliau mengatakan... Lama annal kuat al-bashariyah al mazal al ruhu fil jismi la takdiru ala ruh ya al ahadiyah jaaalallahu min atahat adzat muhammadiyah Beliau mengatakan bahawa ketika kemampuan seseorang baik itu dohir maupun sampai dimensi ruhania seseorang ketika masih hidup di dunia ini tidak mungkin bisa menemukan zatil ahadiyah. Tidak mungkin menemukan Allah Pencipta kita, karena memang tidak mungkin mampu kita melihatnya. Allah memberikan keagun dengan keagunnya, dengan kelembutannya, memberikan mirahnya, memberikan koco benggoloni berupa Zatul ذات Muhammadiyah. Zatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini disebutkan. Hawa Hawen wasfil kamalil mutlak Yang pada diri Nabi Muhammad Membawa Alhusnitam Kebaikan yang sempurna Jamalil mutlak Keindahan yang mutlak Yang sebenarnya itu adalah Jamalullahi ta'ala Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sudah selayaknya lah Kita yang kepingin rindu ketemu Allah Harus Merindukan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munazzahun an sharikin fi mahasinih, fajahul husni, gayurum kosini. Beliau adalah keindahan yang tidak mungkin bisa terbagi, keindahan yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Sampai-sampai dalam satu ibaroh ulama kita mengatakan, Wasuhu zulayha, in roa'ina jabinahu akhirna yuqsirna taqati alqalbi 'alal aidi disebutkan bahwa kalau umpama wanita-wanita di zaman Zulaikha itu melihat wajahnya Rasulullah SAW. seperti halnya mereka pernah memandang wajahnya Nabi Yusuf maka yang terpotong bukanlah tangan mereka karena yang tercabik-cabik, yang terpotong-potong adalah batin hati mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa indahnya. Adakah kemungkinan kita bertemu Rasulullah tetap ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih Al-Bukhari beliau mengatakan man ra'ani fil mana, fa sayarani fil yaqadha. Wa fi man ra'ani fil manam fa qara'ani fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi barang siapa yang pernah mimpi ketemu dengan diriku mereka akan bertemu dengan diriku dalam keadaan yakadz seperti yang terjadi para ulama-ulama para aulia-aulia wasalihi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang memiliki kitab tafsir jalalin di dalam manakitnya beliau pernah bertemu ya Allah, kepada Rasulullah lebih dari 70 kali pertemuan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu di dalamnya disebutkan, وَمَنْكَانَ تِي هَذِهِ الْمُسَادْ مَتَابَ لَا يَحْكَجْ إِلَى مَدَتْ وَلَا اِعْنَةِ اَحَدْ Betapa indahnya maqomnya orang yang pernah bertemu Rasulullah secara langsung. Orang yang bisa bertemu seperti itu tidak lagi butuh kepada madad, tidak lagi butuh kepada riayat ahad. tidak lagi butuh kepada omongan orang, tidak lagi butuh kepada madad pemberian orang lain, tidak lagi butuh kepada irshadnya orang lain, karena langsung ditemukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak lagi butuh kepada pertolongan orang lain. Karena orang seperti itu sudah langsung mendapatkan kanzul atiyah yang pernah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hidup mereka akan terarah karena yang mengarahkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sebagai isyaratun aliyah. Mugi-mugi mawon kanthi kita catet dhateng Guru Habib Syekh naos saben malam Kamis dan beliau-beliau ini yang mengarahkan kita Semoga benar-benar kita bisa mampu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil wa fil yaqdhah di dalam dunia ini khususnya lalu kemudian kita diperjumpakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti doanya Maulana Al Habib Syekh yang setiap waktu beliau doakan Allahumma tama jama'ta ajsamana ala shobat Bajmaknabil jannah bil mustafa ya Allah seperti engkau kumpulkan kami di tempat yang sofa ini di tempat yang bening ini kenapa? Karena tidak ada tempat yang di situ disebutkan Rasulullah terkecuali tempat itu menjadi semakin bening semakin bersinar. Pulubaitin antasakinuhu laysamuhdajan ila suruj. Karena Rasulullah saw. Semoga daripada itu, setelah kita terkumpul di tempat yang sofa seperti ini, di laylatas sofa seperti ini, kita besok ketemu dama Al-Mustafa. Kumpul dengan Al-Mustafa Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. sallam. Sampai nyuwun di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صلي وسلم ومارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برز رافعا درفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفعي لا له شرفا على مدده والسماء وكان وقت مولدي سيد القونين من الشهور شهر ربيع العوال ومن الأيام يوم الاثنين وموضي ولاداته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ملدا محتونا مدخولا مقطوع صره تولد ذلك لشرفه إن الله يعين القدرة وما أبرز إلى هذا العالم ضار من العجائب ما يدل على أنه أشرف المهلوقين وأفضل الأبائب فقد بارداءن عبد الرحمن ابن عم أم ابن عم امي شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت امينه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع علي ما استهله فسمعت قائلا يقول رحمك الله اراي ما ربك قالت الشفاء فأضع له بين المشرك والمغرب حبان ضرت إلى بعض قصور الروم قالت ما علبسته والجعده فلم أنشب أن غزيتني ظلمة ورعبة وبشريرة أياميني فسمحت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وَأَسْقَرُوا ذَلِكَ نِعْمَ مَا وَجَنَ الرُّبُّ وَالظُّلْمَتُ وَالْقَشْرِرَةُ أَيَّ السَّارِي فَسَمِعَ ابْنُ قَائِلًا يَقُولُ أَيْنَ ذَهَبْتَ بِقَالَ إِلَى الْمَشْرِقِ وَلَكِنْ لَمْ يَسَلِ الْحَدِيثُ إِنِّي عَلَى بَالِ نَتَحدثَ عَنْهُ اللهُ وَكُنْتُ مِن أَوَّلِ النَّاسِ إِسْلَامًا وقد انجمت السنات من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفي عند مولاه وأنا عين إنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي لا صراط مستقيم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيك عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وآله وسلم محسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا لو الخلق السهل والأفض المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع صهولة أخلاقه الهيبات القوية الذي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافظ فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب علانه وقد بصدد القلم في تربيني ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما قرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام.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 وبذلك يحسن الخطم كما يحسن تقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم <سؤال> صل <سؤال> وسلم على سيدنا ونبينا محمد لراة الرحيم اللهم صل وسلم وبارك رحتي الأتيار تشد في ليالي المولدين وبريك النور يبدو من For what? Ya dirau ni. Bila ya dirau ni. Allahumma salli wa sallim mubarikin 'alainni wa alai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin bil اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في كل وطن وعيل اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الملاَءِلَ على إلهِ الدين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ المعينين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاةً وسلاماً دائمين بدوا في ملك الله وعلى آله وصحبه ولما نظم الفكر من دراره لو صاب المحمدية عقوداً توجهت إلى الله متوسلاً بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكوراً وفعل فيه محموداً وأيضت بعملي بالأعمال وتوجهه بالتوجهات الخالصة والسلاة الموصولة اللهم يا من ليذا توجه الأمان فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحطر حاله فتنشاها منه الغيوظات الغامرة نتوجه إليه بعشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عندك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك فحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي قؤوس إرشادك لألودادك سيد الكونين وأشرف اتقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صلِّ وسلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العديم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع طوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأحسيني وقايتك وأنت بلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب آية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولعهدك من الحرافين اللهم ان لنا اطمئنا في رحمتك الخاصة فلاتحرمنا وذنونا الجميلة هي وزيلتنا اليك فلا تقيمنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين اللهم اجعلني إليك مستشعينا تقابل المدني با بالغفران والمشيئه للاسه والسايله بما سار والمؤمله بما امر وترعنا ممن نصر هذا الحبيب وهو زره ووالاه وضاعا رحمهم وشريف بجدي أولادنا ووالدنا وأغلى قترنا وواليدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعد الله الدين القويم في جميع الضر منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأليه معورة معلن وكشف اللهم غربة المدعوبين وقضي جينا المدين وغفر للمدين وتقبل قومة الثانية وشرح حمدك على عبادك المؤمنين أجمعين وقف شمل الموتدين والظالدين وابسد العدل بولادي الحك في جميع نواحي والأطار وأينهم بدايين من عندك ونسن على المعاندين من المنافقين والقفاء واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بخاطئ اذكروه في ذكري وفي حجاي معي واذا توفيت لا فتوفنا مسلمين مؤمنين واكتب لنا من خير الاعمال وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للاجساد والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن اليهم المصلو فآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب عزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم <تصفيق> الله Amin amin. Rabb ad-dunya, all the blessings are with you, may Allah. Alhamdulillah er rabbil alamin. -Ok al Allahumma al salli ala Amin amin. Wa Am e e ghfir lana ربنا زدنا من العلم ورحمة من الله يا ربي بجاستغفر بلغ ما واصتدنا بلغ ما قصتنا بلغ ما قصتنا وقيل لنا ما مضى يا سيدنا قل لله ما مالك فتنزل عمك من دشاء وتدر من دشاء بالخير إنك لا يكون شيء قدير تولد الليلة في النهار وتدر النهار في الليل وتخرج الحية من الميد وتخرج الميد من الحل وترزق من دشاء في غير يسب رحمة الأخرة فرحمة وتعظم تشاء يبدو العميدين عجل الدنيا والأكرة بله تجي يا رحمة يا رحمة Ya Allah, mugi-mugi kita pembahas rencana Amin. Ben ya Allah, cak kebeneran barak sareng sareng para hamba hamba Rasulullah sallallahu Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mugi-mugi kita tulus kirangan pengampunan sing Allah. Amin. Duso ateng duso ya Allah. Ben Allah ya Allah. Mugi-mugi ya Allah warni sedaya kirang kita sedaya kalep kekurangan kita setiap kelepatan kita punten ampun den Allah Subhanahu wa taala ya Allah Amen. kita hajat-hajat kita tiapun ridhoilah saja dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala bi rahmatika ya Allah ya Allah rabbana dinana milladhum rahnahu wa hayyilana min amminir Allah dunya wa salamil Rasulullah alaihi wasallam Muhammad al rabbil 'alamin A'udzu billahi minasyaitonir-rajim Bismillahirrahmanirrahim terima doa kita amin Tangtang bulang padang coyot I don't know. Jaluniki pelanjen jenengan kerabuan tamu saking Malaysia Saking perak nih, Alhamdulillah Yang dulu juga sudah pernah datang ke sini Tapi beliau baru ini Dan Alhamdulillah Bapak Kiai kita Bagi Abdul Razak Sabawi Masya Allah malam ini bisa bersama kita Satu kenikmatan Karena kita bisa bersama guru kita Bersama saudara-saudara kita Saling silaturahmi Saling sapa dan saling berdoa Dan Alhamdulillah Malam hari ini Bertepatan kita berbaca dari Simtudurur Alhamdulillah Asyad Abdullah Sa'ad Telah menerangkan Bagaimana juga sebagian daripada kalam Habib Ali Yang ada di Simtudurur tadi Mudah-mudahan menambah Meningkatkan kecintaan Dan mahabbah kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih kerana menonton tunggu, kesembuhan untuk Hababah Bahradiyah binti Ali bin Shah, Abba Bahradiyah binti Muhammad al-Idrus, Muhammad Anissa Putra, Mustafa Zaki, Ibu Sastro, Ibu Hirah, Bapak Satiman Sudimono, Ibu Wang Sominah, Bapak Zainuri, Bapak Tukino, Bapak Wiyono, Ibu Umi Nur Ibu Nuraini Handayani, Tri Harwati binti Haji Ngaliman Ibu Sri Suminingsih Ibu Suryani, Bapak Surati Bapak Witoto, Ibu Warikam Ibu Warni Bapak Sutarto, Ibu Ranti Binti Atma Sariman Nafisah Bintang Az-Zahra binti Selamat Dan Putri Yang ada di Gunung Gedul Serta siapapun yang sakit dari keluarga kita Bini Yatishifailajil Wiserilfadahat Doa untuk yang meninggal Terutama pas Kedepatan malam ini tujuh hari Saudara daripada Gus Karim Bapak Sa'adullah Singtan Seragen Dan Bapak Tomojo Ibu Kadinem Mbah Manto Joyo Sekalian Ibu Suminah Ibu Siti Aminah Simbah Dirjo Suparto, Ibu Sumarni Mbah Kromo Kartomojo, Ibu Nani Akhina Hassan bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Saqqah, Al Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Ka'bud dan siapapun dari keluarga Sitta khususnya Syekhah Barkah binti binti Ja'far Al-Kathiri dan siapapun dari keluarga keluarga kita yang telah meninggal dunia, Allahumma fi lillahum warhamhum wa afi wa afuanhum jannah mina nabiin was Siddiqin was Begitu pula untuk saudara Helmi bin Segaf Al Jufri, Allahumma fi lillahum warhamhum wa afi wa afuanhum jannah mina nabiin was Siddiqin was Shahadah was Satu sing ujian Satu sing belajar Satu ning gada hajat Mudah-mudahan berkat majlis malam ini Semua kabul Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat semua bentuk bencana dan musibah yang ada di negeri yang kita cintai ini diganti dengan kenikmatan dan keberkahan serta keduaan kita doakan pula yang telah berpulang ke rahmatullah bapak wawan meninggal kemarin suri Allahumma billahu walhamhu wa'afi wa'afu'anhu iskilil jannah bisidil fatiha Alhamdulillah niki kula tambah sekecik wonten pertanyaan. Assalamualaikum bib, wirengaken pengaosan wonten radio Al-Hidayah kalih langsung rawuhi majlis pengaosan sami napa boten ganjaranane. Terutama ini pertanyaan bagus. Kalau buat ibu-ibu, ganjaranane luwih akeh ngrokokke hidayah timbang rene. Aiyah, kau yang kapok ibu, -ibu generasi tadi <laughs> <laughs> Kalau untuk putri terus terang saja, kalau untuk putri lebih bagus di rumah Telo al hidayah lonjor, harus lonjor, <laughs> rongoki, dan itu lebih bagus sebab putri itu naik jalan bengi akhifet naik. Mudeng dia. Naik izan ini malah pengajian ini, buah putri kurasak takok, mudah. Saya itu kau bela nangkau. Engkau tekan mah diceritani kerana bocunek ngono. Ya bim nak bocok cerita, bocok akhir mulai pengajian langsung boleh tak turun bim? Jadi istilahnya tetap Abdulnya itu nek wedok nek ngomah ngurungkakai radio tu we Abdul. Ya kecuali nek arti cak kerana suami istri bareng, mulai bareng makan bareng monggo. Tapi nek uluyuran nijan nijan lebih bagus al alhidayah. Nek lanang Ganjaran ini lo mengakai sing teko. Ya, yang ganteng pahalanya lebih banyak. Apa sebabnya? Sing teko ini aku ragat. <laughs> ya aku mengaku mobil, bensin, urunan. Lalu ragat. Berarti ganjaran ini lo mengakai. Ini rumah tiga selanjutnya. Tidak cetek. Lapan, tujuh, koman, enam. Inilah radio Al-Hidayah. Al ya. Yo ya, entok, nek pas kebetulan punya halangan, ada halangan, sing lanang, misalnya halangan, tak bisa hadir. Pas kebetulan ada tugas yang lain. Mikut al hidayah, entok ganjaran. Malah mungkin saya nengo mah ganjaran itu lebih agak dibanding sing teko, bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi siti, ini. masa saya pas sing teko, kadang ada pacaran. Jadi kan ganjaran itu agak saya nengo mana? Sing teko, wahaku ketemu iya iya saya suka gunung kita dulu misal <tuh> lagi niatnya ke yang satu ya orang itu gajaran sehingga Allah lebih selamat meripati orang nonton apa-apa cuman kalau datang ke sini ngelangkah dengan kakinya sendiri melaku rono bayar le, jelas ragatnya lewat satu yang kedua juga silaturahmi kan gajarannya kerja dong jadi kumpul yang kini ini lebih gajaran timbang nih Oma nyetel radio, ini orang Lanang lagi Lanang Orang Lanang, ini orang Wedok Abdul itu di rumah Nyetel radio Lalu banyak yang berpikir pun Itu ganjaran, itu jelas Agar niat-niat Dan terus saya minta itu juga Dia jelas Yang Lanang ini, Abdul duduk di tempat majlis Kalau sudah tidak ada jalan Yang nyetel radio itu, itu ganjaran Dua ilmu entah ilmu entah berkargo, kiriman entah kiriman juga kira kita tak kiriman eh, yang mahmasing-masing komponen tu. Yeah. Alhamdulillah ganjarannya tetap kalau buat yang lagi di sini lebihan. Bisa melihat memandang wajah pak Ya'rub doa, pelajaran tu, mandeng piai, mandeng ulama ni ku ibadah, lainnya gradual hidayah mandeng semua, gelombang, gelombang 87 ke mana? Misalnya lebih. Tapi tetap lebih radio sing mbok setel kejo liyane Al Hidayah iki setel terus lho. Sama radio-radio sing -radio koyo Al Hidayah sing mbok sangamuane aja mbok setel. Radio ngamuk rono ngamuk rene, nireki rono nyireki rene, wis pinter ngaji yo nonstop tapi gaemu mate wong. Mesen mbok setel patenono, nek iso kuwi gelombang sak radio kuwi 87,6 kali Hidayah, Al Hidayah, Al Hidayah. Setel kene metu ae, dia kene metu ae. Atau, ada ada radio ahli, ada radio-radio yang diserakin oleh selada juga. Terus ada radio sing, sing solawatan, sing mana? Sing urang nesu-nesu, sing urang gurapi ngejak wang sing api, orang ngejak wang padu. Menurut cetalem, tapi ni radio sing ngedai wang padu, ngejak wang ngamuan, ngejak. Baik sudah. Tewas muat berumah ke orang mukjum, dalili orang paham. Gue metu gaya-gaya galpe. Menurut ustaz saya, Allah ustaz muat ajaran. Menurut tahap saya, serasa kakek ngomong, gue kirim anjuran. Buka awal bukunya wang gede-gede, wilo ngerti Tareng siapa kepingin jadi besar, ya buka bukunya orang-orang besar. Laga ya, pingin jadi wang gede, buka bukunya bangsa-sengko komik meko, meko nubui. Seng ceritanya bersambung, ya percuma. Buka awal kepingin jadi kau imam syafi'i, ya bukan bukunya imam syafi'i atau imam Malik Neta jadi wang gede. Lalu kepingin jadi wang gede, baca bukunya wang-wang seng orang, -orang jatuh. Jadi ni orang sedang tanpa alamat. Dia kemingin jadi orang besar buku-buku neng pikir dalam, mujarobat. apa <laughs> opendani, nengi hati-hati. Jadi tetap ganjaran ini. Dan saya minta panitia-panitia neng ada gaya acara, eh panitia neng singkeping ada gaya acara. Gayen caronek iko yang ini gitu. Wang wedok ditutup rapat lebok nanjeru nan belah kayak ono layar sengkudi. Wes, insyaallah arep jengklit ning kono arep. Apa karepmu ning jero ngono? Lah, acara sekarang saya lihat iki masyaallah, acara wedok malah nuru ngarepku ape sing lemu-lemu sih. Wes ngono tangane ngene-ngene. Wes Pak Lanang pas mudeng. Soale nek ngene ni lanang sik ketok kelek tho. Lah wedok, cangkur bakur jadi dosa ke apa, malah oh, ayatnya sholawatan, malah jadi dosa loh babe kan ini cinta seneng seneng orang kaya ngono, lah yang mimpin kaya seneng gelap kaya ngono terus buka malam itu astagfirullah melek itu astagfirullah lah iya jadi dosa ke apa bu, mbak saya rasa ngono-ngono seneng-seneng, yang enak, enak tapi tetap beraturan Janu ya, no, lu, Panitia barang ini wedok nesu pit, nesu kon mulai <laughs> Pun ngapun nggih, Mbak. Jenengan nek nesu-nesu monggo. tidak akan suka <laughs> Langsung malah nomer motor e bali nang sisan nyoh kendang mulya wae ora sah teko. Kok galak mentok, Beb. Wong wes loh iki orang, Ini bukan galak pandak galak. Lah ni are joget ngono ning kamarmu karo bojomu mbok nganti subuh apa-apa. Layar kong pengajian jauk, joget jauk. Mudahlah orang orang ini. Soalnya sejak terlalu terlalu lagi kok tambah, sebab kau tambah, nganjel lagi sih jaga nya. tak ajaran dia, ya. nek nek buat nafsu cocok wi. Kalau buat tambah gairah sih pimpin tambah cocok. Kadang panitia ya kurang ajar lagi. Doa ni garap garapnya sih lucu lucu. Boleh kurang ajar tak? Jadi sih mimpin, ya rampeh saling kalung direl, lu kau ayu man, lu orang Akhirnya orang khusyuk solawatan malah jadi maksiatan, ya. Hati-hati. Jadi tetap aturan-aturan yang terbaik adalah aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Okey, ditaruh di tempatnya yang bagus, wang wetok didokok gunting kapi. Tapi paling ujung, kayak nelayar yang kedu. Mana boleh? Insya Allah, lo orang ke kepingin nonton Abbie layar sak menurut kejadian orang gede pemaneh. Arab apa ke Abbie? dadak bud tonton-tonton tonton-tonton nontono layar kono wis ya jadi itu itu itu sing gak sering terjadi sekarang ini sampe mumet kepengin tak tutup wis rasah pengajian wis lah pengajiano wah tok sakmono akeh kok deleng yo marep kabeh goyang kabeh ha ha ha kuwi sing sing gaweke banjir yo ngono-ngono kuwi iki kabeh banjir banjir fitnah banjir macem-macem nggih Hati-hati putri-putri bukan saya ini Melarang jenengan Pengajian boten. Tapi adab dan akhlak itu lebih bagus yeah. Jadi kalau ada orang yang tanya itu Kira-kira betul tak baik orang Ya orang benar Kalau tanya orang seperempuan itu pengajian boleh Bukan tidak boleh tapi tetap harus ada Aturan Di goa lanang, Suami istri sama keluarga Atau satu kelompok ada yang mimpin Ojo-jo -ojo. Saya ini sering dapat sms Sampai jam 1 malam putri saya belum pulang Ini apa? Hapis pengajiannya jam 1.30 baru pulang Saya bilang pengajian saya itu maksimal jam 11 Nah kok putri saya belum pulang? Ya butang ngertos Mampir kemana? Wallahu ngalam Ngalam basah apa ngalam apa Lalu saya ngomong Lepas mulai pengajian ini mulia Orasa kelunyuran Mulai pengajian mampir warung Kok Nek sing lanangnya bau mulai tekan so omah Subuh ngarepmu, orang mulai yuk arepmu Malah orang ngopeng nih. lanang Lanang-lanang Kecut-kecut Nek sing wedok-wedok ini sayang Emang, ya anti-anti orang -anti, wedok-wedok Pengajian boleh, bukan tidak boleh Tapi pakai aturan ya, kalau sudah mulai Timbul kemaksiatan, lebih baik Tidak datang, tidak usah datang Itu, ini tadi satu pertanyaan Yang perlu dijawab tadi, dan insyaallah Yang sering terjadi sekarang ini banyak pertanyaan-pertanyaan masalah majlis, solawat di mana mana kok sekarang gaya gitu, tapi tak munggu wang seneng, seneng ya seneng beb, tapi ni gaya yang unyu, kesenangan beb, senangan apa? Panitia nih, maaf maaf lagi, macam wedok ni, orang salah kim wedok terus. Masalah apa? Kalau habib ni atau kiainya mau keluar, itu ngoyaknya tak kemungkinan salaman, ojo salaman, wang wedokui, rasa salaman keru kia ini keru habib, bila saya rasa salaman. Malah perlu kok wedok iki mulia sih. Aja koyo nyoyang-nyoyang, sing seneng ya banser. Minggir, minggir, walah. Banser karo minggir-minggir minggir-minggir wae ketawa ngene. Saya wedok ya meneng wae, ora apa-apa Mas, ya Mas terus Mas. Minggir, minggir. Saya wedok ya seneng di ngono'ke kok ya. alhamdulillah itu rezeki min haitsu la yahtasik katanya banser. Ini termasuk rezeki yang tidak diduga. Baby. ya? Yang tidak diduga rezeki setan. Hati-hati. Yeah. Mulia wak. Yang lana-lana banyak orang rasa ngeruwati. Nanti kalau sampai kiainya itu jatuh. Kiainya sakit. Mungkin yang gelos apa. Ya wak diwi. Salaman-salaman itu -salaman no pas dilalah teka diwi. Wang limongan potol Nangani salaman orang no masalah. <laughs> Tapi ini pas acaranya. Mbak coru. Nanti kadang ada tim sukses bagian mencuri HP. Enak tu, perut kasih jalan habis perut tu nak, pelak hilang api ni loru. <tuh> Ada siapa dari orang memang siatan tapi pintar tenar. Nah. Ya hati hati pengajian saya adab saya api insyaallah. Soalnya pengajian ini tambah lama tambah banyak banyak. Akhir habis nanti di dalam situ itu juga akan banyak. Kita pendung dari sekarang kita pentingi dari sekarang ye. Karena kita sudah terlalu banyak toleransi. Insyaallah. Mudah mudahan majlis majlis semua maulid dimanapun selamat. Dan tidak ada, insya Allah mudah-mudahan lancar. Dan ada pengumuman malam Kemis yang akan datang libur bertepatan dengan malam haul Masjid Riyadh. Jadi, terus karena malam haul di Masjid Riyadh itu ada kegiatan haulnya Habib Hasan bin Hussein Al Idrus di Gurawan. Dan di tempat Habib Anis ada majlis Pakdal Asar itu sampai Pakdal Isha. Itu ada majlis Malam hal Halnya hari Kamis Maulidnya hari Jumat pagi Halnya jam berapa? Jam 10 pagi Hal jam 10 pagi hari Kamis Silakan yang muhadir Malam Kamisnya di sini libur Tapi di tempat lain tidak libur Ada maulid di tempat Habib Hasan bin Hussein Tempat Al Al-Murhabib Hasan bin Hussein ini Ayah daripada Al-Habib Hussein Al-Idrus Itu halnya bertepatan malam tanggal satu Malam hal Malam hal Masjid Riyadh. Jadi silahkan hadir ke sana atau mungkin ada hadir-hadir tempat majelis lain atau di Masjid Riyadhnya duduk. Silakan. Semua, insyaallah majlisnya baik, tidak ada yang tidak baik. Jadi hallnya hari Khamis, Maulidnya hari Jumat Oh, bingung Ligi enten sing sanjang Senin selasa rebu kemesak harpe. Wong sing ngumumke Masjid Riyadh dan Masjid Riyadh itu punya hak untuk membuat hall dinau pula baik. Sagarpe Masjid Riyadh. Awak je yang melu Masjidnya. Lha masjid dia halnya tanggal berapa? Hari Kamis besok sama hari Jumat subuh ya pada Maulid. Insyaallah. Karena itu hal Habib Ali bin Turaisy bin dan kita khidmah kepada guru kita Al Habib Anis bin Alwi Al, Al Habasyi dan Al Habib Alawi bin Ali Al Habasyi. Idan harus apa yang bisa kita hadiahkan untuk mereka sebagai tanda terima kasih tadi dikatakan terima kasih kepada beliau-beliau. Beliau-beliau yang telah mengarahkan kita menuju Allah dan Rasul Muhammad SAW. Paling tidak kita ikut di dalamnya, terlibat di dalamnya. Minimal mendoakan supaya acara itu berhasil sukses dan membawa rahmat dan berkah bagi masyarakat kota Solo. Khususan umuman bagi seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bijahin Nabi wa man yuhibun Nabi wa ila hadratin Nabi Al-Fatiha. Dan penyulungan meleleh Ketinggalan ini Yang hamil-hamil Sintan -hamil. sing hamil terutama puteri saya Fatimah al Zahra binti Sheikh bin Abdul Qadir sekat. Anak yang ada di dalam kandungan InsyaAllah akan menjadi anak yang Salih-salihah Sehat sempurna tanpa ada halangan Apapun dalam melahirkannya kelak, Dan insyaAllah dijadikan anak yang Menjadi kurratelain Di Sayyidil Merselin kalau lainnya Khadijah til Qubra, Fatimah al-Zahra, Aisyah til Redak. Anak-anak yang insyaAllah membawa keberkahan di muka bumi ini. Anak yang membawa kenikmatan bagi kedua orang tuanya. Anak yang akan membahagiakan orang tuanya dunia hingga akhirat. Anak yang akan menyelamatkan orang tua dunia hingga akhirat. Anak yang akan membawa keselamatan bagi kaum muslimin dan umat Nabi Muhammad. Anak yang akan menjadi kebanggaan Rasulullah s.a.w. Biseri al-Fatiha. يا ربنا اغفر لنا الله وثبتنا على علينا توبا تغسل كل اللهوب واستر لنا العورات وامن رؤاتنا واغفر لوالدينا ربي ومالنا والاهل والاخوان وسائر خلاني وكل بدم محبة او جيره او صحبه والمسلمين أجمع امين ربي اسمع ظل وجودا من ناهل ببتسام مننا رسولنا ضبك كل صلي صلى وسلم ربي عليه عند النبي والاه وصحبه الى داقه الصحبه والحمد لله لله للبني آمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Nanti acara malam kemesnya lagi dimulai tanggal 26 Februari. 26 Februari baru mulai. Nciknya yang selamat berarti ya. Laumahayyubul habibah, lahumahadhanul lailahumma warohmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang, sampahnya dibawa, dibuang di tempat sampah depan. Tidak usah salam salaman, matur nuwun. يا أبا بكر حبكم في الكيام في الكيام دخري يا عمر اخبه بعمري وكذا سيدي سيدي عثمان. يا علي يا علي يا ابن أبي طالي منكم المصدر المواهي هل ترى هل ترى من أرى لحاجف عندكم أفضل الهلمان أفضل الهلمان وصلاة الله تعالى على من كلم الغزان والآل والان اصحاب كمانا والاصحاب من عاروا شاننا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلو علي صلوا وينال رزاتك كل من صلى عليك وينى رزاتك كل من صلى عليك النبي صلى علي صلوات الله عليه النبي صلى علي nabiyin sunnu Ya syiar Islam Ahlus Sunnah. Kami media dawa menjalin ukhuwah. Habibi <tik> ya Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Habibi ya